بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الدن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن اشريكا بربنا وانه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبه ولا ولدا وانه كان يقول سفيهنا على الله شرفا وَأَنَّ ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوه وَأَنَّهُمْ غَنُو كَمَا غَنَيْتُمْ أَلَمْ اللَّهُ أَحَدًا وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا 117. وشهبا 118. وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمح فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. 119. شر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا 110. وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا جزاه الله في الأرض وأننا لما سمعنا الهدى من نبي فما يأمِر بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. وَأَنَّ مِنَّ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّ الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوا رَشَدًا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا وَأَلَّا يَسْتَقَامُ عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَى نَهُمْ مَا أَنْغَدَقَ لِنَفْتَنَهُمْ فِيهِ وَمَنْ يُعْرِضَ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكُهُ عَذَابٌ صَعِدَةٌ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُو مَعُ اللَّهِ أَحَدَ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُ يَكُونُنَّ عَلَيْهِ لِبَدَى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 111. إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالد تَا إِذَا رَأَوْ مَا يُوَعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَّا تُوَعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا عَالِمُ الْغَيْبِ ما لا على غيبه احد الا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم ان قد ابله رسالا يَحُدُّ وَأَحاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شيء عَدَدًا